السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيكما كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما متصرت عين بنظر ووعت اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام في هذه البلدة الطيبة في الطائف أحمد الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أحمد الله أن جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز وأسأل الله تعالى لنا ولكم يا أهل الطائف ان يسبغ علينا وعليكم نعمته ظاهرة وباطن وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء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 فيذكر الله تعالى لنا قصة قارون مثلا ليقول لا تطغوا إذا كثرت أموالكم ويذكر لنا قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لينبه الشباب إلى فتنة تقع بينه وبين المرأة إلى غير ذلك يذكر لنا قصة شعيب عليه السلام مع قومه الذين كانوا يتلاعبون بالمكيال والميزان حتى يوصل إلينا مواعب وتوجيهات ورسائل تفيدنا في حياتنا مما ورد في القرآن من القصص قصص تتكلم عن الحيوانات فإذا تكلمت عن سليمان عليه السلام وجدت قصه كاملة وردت عن الهدهد مع سليمان وكيف مضى الهدهد إلى اليمن ثم وجد امرأة تملكهم وأوثيت من كل شيء ولها عرش عظيم قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل الآيات فذكر الله تعالى لنا قصة هدهد وذكر لنا قصته مع النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون إلى آخر ذلك من الآيات جاء في السنة أيضا عدد من القصص والأحكام الشرعية المتعلقه أيضا بالحيوانات فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد أضجع شاثا ووضع رجله على صفحه عنقها بيذبح الشات وهو يسن سكينه وهي تلحظ إليه بعينها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تريد أن تميتها موتات أن تريد تقتلها عد عدة قتلات هل تريد أن تميتها موتات هل لا حددت شفرتك قبل ان تضجعها اليوم ايها الاخوه مع الاسف ينتشر عدد من المقاطع لتعذيب الحيوانات تجد مثلا واحد يعذب قط ويصور نفسه ويضحك وهو يعذب هذا القط او احيانا تجد مقاطع في الخارج خاصه لتعذيب الحيوانات حتى قتلها مثلا الثيران و يأتي من يصارع الثور ويطعنه مرارا حتى يسيل دم الثور ويموت تعذيبا طيب هذا جاء الشرعا أصلا إلى غير ذلك من الأشياء بل وجدت مقاطع أيضا في بعض البلدان يأتون بالحيوان وهم يأكلون القردة فالصورة كانت لقرد ويفتحون رأسه بالساطور يربطونه على طاولة في النص ويفتحون رأسه بالصاتور وهو لا يزال حيا ويبدأون يأكلون من دماغه وهو لا يزال حيا طيب هذه الأمور التي بدأ اليوم أبناؤنا يشاهدونها ما هو موقف الإسلام؟ كيف نتعامل مع مثل هذه المناظر؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما مر بقوم قد جعلوا طيرا مربوطا ويتعلمون الرمي عليه ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا نتكلم عن شيء من هذا في قصة سليمان عليه السلام لما قال علمنا منطقة الطير وبعض الآداب الشرعية المتعلقه بذلك خلال هذه الدقائق التي معنا القصص التي وردت في السنة عن الحيوان كثيرة سأذكر لكم طرفا منها لتكون مدخلا إلى موضوعنا كان هناك امه سوداء تدخل على عائشة في المدينة وكانت كلما جلست مع عائشة وأخذتها الأحاديث والسواليف تقول هذه الامه ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني وعايشة تسمع هذا البيت مرارا ولا تدري ما هو يوم الوشاح الوشاح طبعا هو شيء تضعه المرأة على بطنها تتزين به ويكون من حرير أو احيانا مطعم بالذهب وما شابه ذلك فسألتها عائشة قالت إيش هذا يوم الوشاح فقالت هذه الأمه السوداء قالت إني كنت عند قوم في البادية وكنت أمه مملوكة عندهم أخدمهم فأرادت بنت لهم أن تتزوج فأرادت أن تخرج لي تغتسل وتلبس ثياب العرس فأخرجوني معها ما كان عندهم في السابق حمامات في داخل البيوت فكان من أراد أن يغتسل رجل امراه يخرج من بين البيوت يبتعد عن الناس ويختبئ وراء شجره أو حجر أو نحوه. فهذه الفتاة أخذت لباس العرس معها وكانت اعراسهم بذلك الحين ليست في الليل. يعني ما هو العرس يبدأ بعد العشاء الساعة تسعة ولا عشر؟ لا العرس وفرح العرس والوليمة ونحو ذلك تبدأ مبكرا وينتهي الناس مع غروب الشمس ربما. فهي قد خرجت مبكرة وخرجت معها بلباس الزواج ومن ضمنه وشاح من حرير أحمر مطعم بالذهب هذا الوشاح هو أحسن شيء بتلبسه في العرس يعني هو طقم الزواج اللي بتلبسه في العرس كما لو أن فتاة تزوجت في ليلة عرسها ضاع الذهب اللي بتلبسه لو وجدت أنها تعتبر نفسها ما تزينت فلما وضعت اللباس عند الجارية عند هذه الامه السوداء ودخلت الفتاة اختبأت لتغتسل فأقبلت حدأة والحدأة نوع من الطير مثل النسر والقصر والصقر ونحوه هذا النوع من الطير يخطف الطعام خطفا بسرعة شديدة فكانت هذه الحدأة جائعة وتدور فرأت حمرة الوشاح وشاح احمر من حرير ملقى على الأرض وفي قطع ذهب كانه لحم يلمع فهذه الحدأة رأت هذا الوشاح ظنته لحما والأمة يعني تنتظر سيدتها أن تخرج وتلبسها وتساعدها العروس فأقبلت الحدأة بكل سرعة والتقطت الوشاح وذهبت به فلما ذهبت بالوشاح خرجت العروس ولبست بعدين قالت وين الوشاح فقالت الامه اخذه طائر في السماء اخذه طائر في السماء يعني فيه كأن نوع من الاستهزاء يعني وإيش اللي جاب الطائر ياخذه قولي انه ضاع قولي اني خبأته قولي اتفقت مع احد العبيد المماليك يسرقه بعدين نتقاسم اخذه طائر في السماء فضربتها ثم صاحت باهلها وجاءوا اهل الفتاة هذه العروس وجعلوا يضربون الامه وين خبأت الوشاح وين دفنتيه وهي تقول تقول والله اخذه طائر في السماء وهم يضحكون يقول انت مجنونه اخذه طائر في السماء تقول وفتشوني حتى خلعوا لباسي يمكن انك خبأتيه في داخل جسمك ولم يجدوا شيئا وبينما هم يضربونها وهي تبكي واذا بالحدى تاتي فوقهم وهم ينظرون وقد حملته في قدميها وتلقيه عليهم فلما القي عليهم وراوا فعلا طائرا في السماء قد القى عليهم وشاح بنتهم علموا انهم ظلموها فقالوا والله يعني نتاسف ونعتذر قالت انتم ظلمتموني ما فائده الاسف والاعتذار فقالوا ما يرضيك يرضيك ان نعتقك خلاص تصبحين حرة قالت نعم فاعتقوها فلما اعتقوها خرجت من بلدهم وتوجهت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إن هذه الأمه السوداء هي الأمه التي وردت فيها قصة أخرى أن أمة سوداء كانت ماذا تفعل تقم المسجد يقال إنها هي وأنها كانت لا أهل لها ولا ولد ولا زوج فكانت تأتي إلى المسجد وتقوم المسجد يعني ترض في المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم كان يراها مرارا ففقدها فقال لأصحابه أين الأمه السوداء التي كانت تقوم المسجد قالوا ماتت يا رسول الله قال ماتت افلا كنتم آذنتموني كيف تموت وأنا ما أعلم حجرت العادة أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي على من يموت قد يشارك في دفنه يعني هو, هو إمامهم وهو عليه الصلاة والسلام قائد المدينة وهو إمام المسجد قالوا يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك قال لا دلوني على قبرها فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها فكبر وصلى عليها وهي في قبرها وقال إن هذه القبور مملوءه مملوءه ظل من هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلات عليهم فهذا مما ورد في صحيح البخاري فيما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالتعامل مع الحيوانات وأنها تخالط البشر ولذلك السنة دلت على أن الحيوان له مشاعر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نهى أن تنحر الشات وأختها تنظر إليها ولذلك ما يقع اليوم احيانا من أنه في مثلا بعض المقاصب أو كذا خاصة في ولائم الأعراس أو الأعياد الأضحى وما شابه ذلك يجمع من الغنم ويزؤخذ واحدة واحدة وتنحر الواحدة تلو الأخرى هذا لا يجوز الأصل أن التي تنحر لا يراها أخواتها ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنحر الشات واختها تنظر اليها كيف شدد عليه الصلاه والسلام في مثل هذا وذكر الله جل وعلا خبر الطير والحيوانات فقال الله سبحانه وتعالى وين شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يقول الحسن البصر رحمه الله اما يستحي أحدكم أن يكون الحمار الذي يركبه أكثر تسبيحا منه لأن الله تعالى ذكر أن الدواب تسبح فيقول حسن البصر كيف تغفل أنت عن الذكر وتسكت وربما أن الدابة التي تركبها هي مما يسبح الله تعالى ويقول الله جل وعلا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فكل الدواب لها سجود يليق بها لها سجود يليق بها بمعنى أنه قد لا يكون سجودها مثل سجودنا نحن إرصاق الأنف والجبهة بالأرض لا لكن لها سجود يليق بها فإذا رأيت أنواع الحيوانات اعلم أن كل هذه الحيوانات لها تسبيح كما قال الله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه كل واحد من هذه الحيوانات يعرف في داخله طريقة صلاته وطريقة تسبيحه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبينا يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة اللي هي عمارت الأرض. يقال إن الله تعالى عرضها على كل المخلوقات أن تصبحوا أنتم الذين تعمرون الأرض، لكنكم تحاسبون بعد ذلك فأبد سماوات الأرض الجبال الحيوانات حتى حملها الإنسان، فلما حملها سخر الله له غيره، فصارت الجبال مسخر الإنسان. ياتي يهدم الجبل يسكن فوق الجبل يدخل في غار في الجبل الجبل مسخر الإنسان يكسر حجارته ويبني بها بيتا مسخر الإنسان الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه سخر الله تعالى الأرض للإنسان فيزرع فيها ويحفر فيها للماء ونحوه لأن هو الذي هو المسؤول عن عماره الأرض وسخر الله تعالى له الحيوانات لكن كل قد علم صلاته وتسبيحه ولها سجود كما قال الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فذكر الله تعالى أيضا أن الدواب تسبح وأنها تسجد وكان داود عليه السلام يسبح تسبيحا بصوت حسن وكان من أحسن الأنبياء صوتا داود عليه السلام ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام تلاوة أبي موسى رضي الله عنه قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني طريقة أدائك وطريقة ترتيلك رائعة كما كان آل داود يتلون وجاء أيضا في الحديث أن داود عليه السلام كان إذا تغنى بالزبور الزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود كما انزل القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقولون كان إذا تغنى بالزبور إذا رتل تأتي الوحش الوحوش الاسد والذئاب وتركن على الارض تسكن على الارض وتبرك على الارض تستمع الى تلاوته يقول وكانت الطير تجتمع فوقه حتى تظله تستمع الى تلاوته لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال الله تعالى وسخرنا مع داوود اذا قرأ وسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا الجبال تسبح مع داود والطير حتى الطير تسبح مع داود عليه السلام هذا مما ذكره الله تعالى من حال هذه الحيوانات الحيوانات عجماء لا تنطق ولا تكلمنا لكنها تتفاهم بعضها مع بعض ذكروا أن سليمان عليه السلام أو غيره ذكروا أنه كان يمشي مع بعض أصحابه فمر براعي غنم وإذا شات من هذه الغنم تلتفت إلى شات أخرى صغيرة متخلفة عن الغنم وترغي لها بصوت عالي فقال لأصحابه هل تدرون ماذا تقول الشات الكبيرة للشات الصغيرة؟ قالوا ماذا تقول؟ قال إنها تقول الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول فجاءوا وسألوا الراعي قالوا له هذه الشات الصغيرة هل هي ابنة لهذه الشات؟ قال نعم هي بنتها قالوا هل, هل لها ابنة أخرى؟ قال كان لها ابنة أخرى ولدتها العام الماضي وأكلها الذئب في هذا الموضع فهي تتفاهم مع بنتها تقول ترى اختك سبق أن أكلها الذئب تعالي فقالوا سبحان من علمك ثم مشوا مع سليمان فمروا بامراه راكبة على بعير وإذا هذا البعير عليه الرحل والمرأة راكبة فوق الرحل والرحل كما تعلمون يصنع من قوائم خشب ويربط بالحبال ويضع فوقه مثل البساط ويحمل مثل الكرسي ويوضع فوق البعير وإذا البعير يمشي ثم يقف فجأة ويلوي عنقه إليها ويرغي بصوت عالي والمرأة تضربه فيمشي ثم يقف أخرى ويرغي بصوت عالي وتضربه ويمشي فقال لأصحابه هل تدرون ماذا يقول هذا البعير للمرأة؟ قالوا ماذا يقول؟ قال إنه يقول لها ويحكي انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تطعنني الابر في السابق كبيرة غالبا يصنعونها لخياطة بيوت الشعار وكذا فربما كانت في حجم اليد أو, أو نحوه فلما حملت المرأة الرحل كان قد نشب في الرحل إبرة وحطت الرحل فوق البعير وهو بارك على الارض وربطته ثم لما ركبت نزل الرحل وضغط على سنام البعير وبدات الابره مع الحركه تطعنه فهو يقول لها وقفي وطلعي الابره يقول ويحكي انزعي الابره من اسفل الرحل فانها تطعنني فجاءوا الى المراه وقالوا لها وقفي فوقفت ثم ثم برك البعير فبرك ثم أقبلوا إلى الرحل وأنزلوه من على البعير وتفحصوا وإذا في أسفله إبرة فأخرجوا هذه الإبرة وأعادوه إلى مكانه فهذه الحيوانات يعني لها مشاعر هي عجماء فيما نرى نحن لكن في الحقيقة يتكلم بعضها مع بعض ويتفاهم بعضها مع بعض ونحو ذلك بل يقول بعض الصحابة يقول رأيت وأنا في الجاهليه قرودا ترجم قرده والحديث في البخاري قالوا له كيف قال كنت ارعى الغنم اظنه بن مسعود رضي الله عنه او غيره يقول كنت ارعى الغنم فاقبل قرد كبير معه قرده صغيره او اصغر منه انت يعني فجاءت و وضعت له فخذها واضطجع برأسه عليه ونام فأقبل قرد آخر فغمزها فنظرت إليه ثم أخذت حجرا ووضعته مكان رجلها ورأس القرد الكبير عليه وذهبت معه يقول فواقعها وأنا أنظر واقعها كما يواقع الرجل المرأة يعني فثم رجعت وصارت تتوخر الحجر حتى تضع رجلها مرة ثانية فاستيقظ القرد الكبير يقول وجعل يشمها ثم صرخ بالقرود واجتمعوا وجعل يصرخ بهم ثم أخذوا الحجارة وأخذوا يرجمونها هذا في البخاري هذه الحيوانات عندها كما ذكرت مشاعر عندها أحاسيس وعندها أنواع وأحكام في التعامل مع بعضها البعض وعندها ذكاء أيضا في التعامل وفي التخطيط حتى ذكروا أن القرود مثلا تأتي إلى الجراء الصغيرة التي تولد للكلاب لما انثى الكلب تلد جروا ثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره ويبدأ يكبر قليلا تأتي القرود وتخطفه وتخليه معها وترضع تكمل رضاعته حتى يكبر ما يعرف انه القرود هذه امه وهذا ابوه وهذا اخوه فاذا كبر وصار كلبا متوحشا لازمها وبقي عندها يعتبرها دولا اهله لكن يفيدهم في ماذا في ايش في حراستها في حراسه القرود لو جاء كلب او جاء ذئب او او شيء بيضر القرود يبدأ الكلاب هذه خمسة ستة عشرة تبدأ تدافع عنها فانظر كيف تخطط هذه القرود لما يعني تريده بعد فترة إذن نحن لما نتكلم عن هذه المخلوقات نتكلم عن يعني مخلوقات جاء في الأحاديث والآيات أن لها سجود وأن لها تسبيح كل قد علم صلاته وتسبيحه ولله يسجد ما في السماوات ما في الأرض حتى قال والشجر والدواب يا جبال أوب معه والطير يعني رددي معه وسبحي وذكر الله تعالى الحكم التي جعلها الله تعالى في الحيوانة وقال سبحانه وإن لكم في الأنعام لعبرة لكم حكمة وعظه إيش الحكمة والعظه نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سائغا يعني تستسيغه النفوس ليس فيه رائحه عفنه أو فيه طعم حامض جدا ما تستسيغ ما تقدر تشرب لا نحن سوغناه له ويسرناه وجعلنا الحلق واللسان والبطن والأنف يقبل هذا الذي يخرج من بطونها فيخرج من أدبارها شيء تتقزز منه النفوس ويخرج من موضع قريب منه يخرج منه لبن سائغ للشاربين هذا من نعمة الله تعالى ولذلك قال الله جل وعلا في الآية الأخرى قال الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون لكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون كأن الله تعالى يقول إذا ركبت الدابة أو رأيت الجمل أو أو رأيت الطير اعلم أنك تتعامل مع خلق من خلق الله لو حقوقه عليك ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز قتل شيء من الحيوانات صبرا يعني أن تحبسه حتى يموت ما يجوز حتى لو واحد فرضا حبس ذئب حتى يموت الذئب جوعا وعطشا لا يجوز أقتل الذئب عادي أو أطلقه أما تحبسه حتى يموت جوع وعطش ما يجوز حتى لو كان ذئبا حتى لو كان من الدواب التي أمرنا بقتلها مثل العقرب مثلا والحيه تقتل في الحل والحرم ومع ذلك لا يجوز أن يحبسها يغلق عليها في مكان حتى تموت جوعا وعطشا لو عندك فأر وجاء الفأر فرضا ولحقته في البيت ودخل تحت الثلاجه فجئت ووضعت حاجز من هنا وحاجز من هنا وقلت خليه لين يموت وبعد أربعة أيام خمسة أيام خفض صوته وسكن وفتحت وطلعته بعصا ولا بشيء ميت يقولك لا يجوز لا لا يقتل شيء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقتل شيء من الدواب صبرا يعني ان يقتل يحبس في مكان ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت لا يجوز ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام دخلت امراه النار في هرة حبستها شوف كيف عذب الله تعالى المراه بسبب هذه الهره وكذلك ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان امراه دخلت الجنة بسبب كلب أسقته فالآن يحذر من أذاها وفي الوقت نفسه يأمر بالإحسان إليها يأمر بالإحسان إليها في طعامها في شرابها في ظلها في مداواتها لو, لو جرحت أو, أو, أو مرضت أو ما شابه ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له عدد من الدواب وكان لها أسماء فكان له صلى الله عليه وسلم حمار يركبه أحياناً اسمه دلدل وكان له صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها القصواء وكانت هذه الناقة ترعى مع بعض الإبل في أطراف المدينة فاقبل جمع من الأعراف وهجموا على هذه الإبل واستاقوها معهم يعني نهبوها وكان من ضمن ما نهبوا امراه كانت ترعى الابل واخذوها معها الابل اختطفوها فمضت المرأة معهم ومعهم ايضا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصوى لانها كانت من ضمن الابل فلما نزلوا في الليل جعلت المرأة تتلفت هؤلاء ماذا سيفعلون بي وعالجت رباطها وثاقها حتى استطاعت أن تحل وثاقها تحكي الآن لو رجعت مشي ربما تموت جوع عطش مع كثرة المشي ويطلع عليها الصبح وبعدها ما تقدر تسرع كما لو أنها ركبت الدابة الدابة أسرع منها والدابة أكثر تحمل للمشي الطويل أكثر منها المرأة فجاءت المرأة إلى الدواب المعقلة كل الدواب التي أخذوها عقلوها ربطوها وصارت تأتي كلما وضعت يدها على بعير لتحل عقاله رغى البعير بصوت عالي فخافت أن يستيقظ، فتأتي وإلى البعير الثاني حتى أقبلت إلى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء وكانت ناقة مزلله حسنة المشي فأقبلت المرأة ووضعت يدها عليها وهي ساكنة فحلت وثاقها عقالها وهي ساكنة ما تكلمت ولا أخرجت أي صوت ثم ركبت على ارتحلتها على ظهرها وقامت الناقة وتوجهت إلى المدينة وركضت فالمرأة من شدة الفرح لما ابتعدت عن الناس هم نايمين إلى الآن وأيقلت أنها نجت خلاص الان لو استيقظوا على ما يركبون ابلهم وكذا يحتاجون وقت كل مره قطع الطريق يعني ما يقدرون يصلون اليها وثقت المراه انها نجت فمن شده الفرح قالت اللهم ان لك علي ندرا ان انجيتني عليها ان انحرها حول ولا قوه الا بالله الان الناقه اللي انقذتك باذن الله وكانت ساكنة هادئة تنحرينها هذا جزائها ما قالت أن أطعمها أن أسقيها ماء أن بعسل أن أعطيها اكافاها بشيء لا أن أنحرها. فرجعت المرأة إلى المدينة فلما رأى الناس ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فريحوا لأنهم يريدون أن يستعيدوا ابلهم لكن ما عندهم أي دليل وين اللي أخذوا الإبل؟ فلما رأوا المرأة على الناقة علموا أن الآن هذا أول خيط يعني ممكن نحن نجد الابل فلما أقبلت المرأة أقبل الناس إليها وامسكوا الناقه ونزلت المرأة وذهبت إلى بيتها وسلمت على أهلها واخذوا الناقة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث أن أقبلت المرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أعطني الناقة قال لماذا قالت لانحرها حول ولا قوة تنحري الناقط قال لماذا تنحريها تنحرينها. قالت يا رسول الله إني قد نذرت نذرا إن انجاني الله عليها أن أنحرها فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزيتها هذا جزاء بئس ما جزيتيها ان أن أنجاك الله عليها أن تنحريها يعني كيف تنحرها؟ قد أنجاك الله عليها أن تنحريها ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فهذه هو الأفاضل أيضا مما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن التعامل مع مثل هذه الدواب ومما ورد أيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر كان راجعا مع بعض أصحابه إما من غزوة أو من سفر ف نزلوا في موطن وإذا بحمره حمره نوع من الطير مثل الحمام ونحوه وإذا بحمره تطوف فوقهم وتصيح وتنظر إليهم فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من فجع هذه بأفراخها واضح أنها تصيح فوقكم تبحث عن شيء ولا يمكن تبحث إلا عن أفراخها عيالها من فجع هذه بأفراخها قال أحد الصحابة أنا يا رسول الله أخذت أفراخها يعني مررنا بعشها ورأيت الأفراخ وأخذتهم أخذهم ربما ليربيهم عند حتى يكبروا فيأكلهم أو يعطيهم أولاده المهم أن أخذ الأفراخ فقال عليه الصلاة والسلام رد عليها أفراخها من رحمته بها وفي رواية أخرى اما في هذه القصة أو في شبيهة لها أنهم لما كانوا فيها السفر ونزلوا أقبلت طير حمره تطوف حتى نظرت إلى واحد من الصحابة في حجره الأفراخ يعني عيالها في حجره يلعب بهم فأقبلت ورمت نفسها معهم من رحمتها بهم هذا مما ذكر أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التعامل مع هذه الدواب، ويعلمون أن هذه الدابة كما أنها سخرت لك لكنها مع ذلك قد جعل الله تعالى لها حقوقا على الناس مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحمار عليه لبن كانوا يصنعون اللبن حتى يبنون به البيوت فمرأة تبني بيتا وتنقل اللبن من مكان إلى مكان وقد وضعت لبنا كثيرا على الحمار والحمار يا الله يقدر يمشي فأقبل عمر رضي الله عنه وأنزل من فوقه لبنتين خفف عليه فقالت المرأة يا عمر مالك لك ولحماري ليش تتعرض لدبتي ما لك ولحماري أنت عليه سلطان، أنت مسؤول عنه، فقال عمر، وكان في خلافة عمر رضي الله عنه، وقال عمر، فما يقعدني عن هذا؟ إيش اللي يمنعني عن هذا؟ والله لو أن بغلة في العراق تعثرت، لخفت أن يسأل الله عنها، لما لم تسوي لها الطريق يا عمر. هذا من عظم المسؤولية على الإنسان. يقول كيف الآن أمامي هذه الدابة هذا داخل تحت سلطاني لو أن بغلة في العراق تعثرت لخفت ان يسالني الله تعالى عنها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر الحيوانات جعل الله تعالى لها قدرة على سماع أشياء نحن لا نسمعها النبي عليه الصلاة والسلام مر وهو على دابته بموضع وكان هذا الموضع بستان قديم خرب كما أنك تأتي لبعض القرى مثلا وترى بستانا خريبا إن خل ميت وكذا يعني غير معتنى به فاضطربت دابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يسقط عنها اضطربت وتحركت وجرت فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفي هذا المكان شيء في هذا الموضع قالوا نعم يا رسول الله قبور للمشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الدواب تسمع ما لا تسمعون يعني هي تسمع صراخ تسمع عذابا تسمع اشياء الله لم يمكنكم انتم من سماعها ان هذه الدواب تسمع ما لا تسمعون فذكر عليه الصلاه والسلام انها سمعت شيئا من العذاب في هذه المواضع وايضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من دابه إلا وهي مصخية سمعها يعني أنت الآن لما واحد يكلمك بصوت منخفض تجد أنك تصخي لا تصغي سمعك له ربما تميل رأسك وكذا وتضع يدك على أذنك تقول إيش ارفع صوتك شوي طبيعي تصغي سمعك له فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من دابة إلا وهي مصخية سمعها يوم الجمعة تخشان ينفخ في الصور مثل الدواب عندها مثل هذا الدواب تحاسب يوم القيامة ذكر المفسرون عند قوله تعالى ويقول الك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ذكر عليه الصلاة والسلام أنه من أول ما يفصل بينهم يوم القيامة بين الدواب فيؤتى بالشات القرناء والشات الجماء أو قال الجلحاء الشات اللي لها قرون والشات اللي ما لها قرون يؤتى بهما يوم القيامة في المحشر فإذا كانت الشات القرناء قد نطحت الجلحاء يعني هم في الدنيا في حوش واحد وحدة لها قرون والثانية ما لها قرون فالتي لها قرون نطحت الثانية لانها تدري أنها ما تقدر تنطحها فيؤتى بها يوم القيامة فيقتص يجعل للجماء قرنان وتؤمر أن تنطح الثانية تنطح تنطح حتى تقتص منها ثم يؤتى بالابل ويقتص بعضها من بعض يؤتى بكل الحيوانات في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ويقتص بينها ثم يقال لها كوني ايش ترابا يقال لها كوني ترابا لأن ما عليها حساب ولا عقاب ما في جنة نار لها هي غير مكلفة كما ان السماء غير مكلفه هلا بالتسبيح والتهليل والأرض غير مكلفه ما عليها حساب وعقاب كذلك الحيوانات ما في حساب وعقاب الا بمثل هذا الاقتصاص منها يوم القيامه فيقال لها كما قال عليه الصلاه والسلام كوني ترابا وصرت تراب خلاص تفنى وظيفتك اللي في الدنيا خدمة الإنسان أشياء معينه في الأرض انتهت الدنيا خلاص مالك جنه نار انت يقول, يقول عليه الصلاة والسلام عندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى لو أنه كان في الدنيا حيوانا حتى لا يعذب يوم القيامة بما سبق أن عمله في الدنيا قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر في سماع الحيوانات يقول إذا سمعتم صياح ديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا فإنها رأت ملكا قال وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من شره فإنه رأى شيطانا والحديث في الصحيحي هذا في فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن هذه الحيوانات ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رأوه الإمام احمد إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لا تسمعوا أصواتهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم وقال عليه الصلاة والسلام لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس لماذا تفزع؟ قال في الحديث الآخر عند أبي داود وما من دابة إلا وهي مصيخه يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا. من الساعه الا الانس والجن الساعه تقوم في يوم الجمعه النفخ في الصور يكون يوم جمعه لا يكون سبت ولا احد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خميس يكون يوم جمعه فهي تصخي سمعها يوم الجمعه خوفا من ان تسمع شيئا ان تقوم الساعه قد يكون احيانا بعض هذه الدواب يعني يكشف بسببها جريمه يجعله الله تعالى سببا لفضح بعض الجرائم كان هناك لواء عراقي اسمه محمود شيث خطاب يمكن بعضكم قرأ لها بعض الكتب يعني له كتب حسنة من ضمن كتبه كتاب اسمه عدالة السماء قرأته يعني قديما وذكر فيه بعض القصص التي شاهدها هو في بعض الجرائم ونحوه مما ذكر قال إن رجلا كان عنده يعني ينقل الناس بالأجرة من بلد إلى بلد اما على دواب أو على سيارة أو كذا فدخل يوما بسيارته كان معه راكب وهذا الراكب معه فلوس وينتقل إلى بلد آخر فدخل معه في مكان كذا في البر قال معليش انا أنا بقضي حاجتي ودخل معاه في البر وهذا الراكب ساكت سواق يقضي حاجته وإذا به ينزل الراكب بالقوة ويأخذ السكين ليذبحه فقال له حرم عليك ليش تذبحني قال سأخذ مالك قال طيب خذ مالي ولا تذبحني قال لو ما ذبحتك بتفضحني أنا إيش اللي يضمنني ترجع وتشتكيني بعد قال لن أشتكيك أبقني أنا عندي عيالي وزوجتي وأطفال قال لا الذبح فيك فيك قال خف الله اتق الله قال ما فيه فلما وضعه ليذبحه استسلم خلاص راى حمامتين على غصن فقال اشهد عليه اشهد عليه اني ذبحني هذا ضحك وذبحه وسرق المال وبعدين صار يعني من اصحاب الاموال وبيت حسان وكذا يقول فحضر وليمه عند احد الناس سبحان الله يعني الدم يلحق صاحبه وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء الدم شانه خطير لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك يعني الكعبة فالدم شانه عظيم فجالس على الطعام هذا الرجل تاجر اللي هو للقاتل يعني وإذا بحمامتين مشويتين وضعوها أمامه كنوع من الإكرام له أنت التاجر لازم نكرمك يعني ونحط كل شي عندك فلما وضعوا حمامتين مشويتين صاح وقال والله شهدت والله شهدت شهدت والله شهدت قالوا كيف شهدت يعني؟ قالوا شهدت شهدت قالوا شهدت في إيش فانهار واعطاهم القصة قالنا قبل سنوات وصلت فلان من بلدتنا لما كنت سواق تاكسي والفلان اللي فقدته اللي تقرانوا والله راح الرجال في تجاره وفقدناه ما ندري وين راح انا ادري وين راح انا اللي قتلته واعترف لهم بالقصة كلها حتى قبض عليه ونفذ عليه القصاص فكان محمود شيد خطاب قد جعل عنوان القصة نعم لقد شهدتا لقد شهدتا أما قال اشهدي وإذا بها تؤتى يعني تأتي أمامه فتشهد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الآداب في التعامل مع البهائم ومع الحيوانات من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم ما يسمى بمصارعه الديكه مصارعه السيران أن يحرش بينها تتصارع والناس يضحكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم لانه لا فائده منه مجرد عبث هي تتعذب وينقر بعضها بعضا والناس يضحكون لا فائده منه وقد كان الرومان سابقا يحرشون بين البشر مو هو بين البهائم فكان ملك الروماني يجلس في ملاعب الرومان القديمة ولا تزال موجود اليوم آثارهم ويخرج بعض الناس اللي عليهم قضايا قتل أو قد حكم فيهم بالقتل ويأمرهم أنهم كل واحد معه سكين أو معه كذا يلا تقاتلوا اللي يقتل الثاني ينجو وهو يستمتع برؤية المضاربه والدم حتى يموت أحدهما فكل واحد يحاول يتمس يتشبث بالحياة إذا كان نهي عن التحريش بين البهائم فما بالك بالتحريش بين و نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم كما ذكرنا تصبر يعني أنها تحبس حتى تموت جوعا وعطشا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها دجاجة ما تقدر تطير فحاطين لهم دجاجة والدجاجة تجريد. تهرب من الرمي وهم يترامونها يتعلمون عليها الرمي وان لو هي تطير طارت وخلتهم لكنها ما تطير وبالتالي هي تقفز يمين ويسار وهم يترامونها كل واحد يسدد السهم عليها فقال ابن عمر لما رأوا ابن عمر تفرقوا تفرقوا يدرون يعلمون انهم وقعوا في خطأ تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل هذا وفي رواية قال ابن عمر لعن الله من فعل هذا ألا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا فضل الله تعالى بعض الحيوانات على البشر فقال الله تعالى وإم شيء إلا يسبح بحمده وقال في الآية الأخرى والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وقال الله جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يعني كما أن الدابة تأكل هو يأكل والدابة تشرب هو يشرب والدابة تنكح وهو ينكح والدابة تنام وهو ينام. الفرق بينه وبينها أن الله تعالى فضله بالعقل وأمره أن يستعمل هذا العقل في العبادة والاستدلال الاستدلال على التوحيد والاستدلال على عبادة الله فإذا بالدابة وهي أقل منه عقلا تستدل على العبادة والتسبيح كل قد علم صلاته وتسبيحه وتسبح وتصلي وهذا البشر لا يفعل ذلك فصارت هي أفضل منه عند الله تعالى ولذلك هو يعدى بيوم القيامة وهي لا تعذب لأنها لا تدخل جنة ولا نار كما ذكرنا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالحيوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته واليروح ذبيحته هذا أيضا في التعامل مع الحيوان واحد بذبح شات بذبح كذا في طريقة شرعية لا تذبحها وأختها تنظر إليها وأحد السكين قبل ما ترجعها وأحرص على ألا تموت هي إلا وهي رويانه بالماء ونحوه وأذكر قديما لما كنا صغارا وكان الوالد وغيره اذا اراد ان يذبح الشات ياتون بما في سطر تشرب حتى تروى ونحو ذلك يعني نوع من التعامل الحسن معها اليوم مع الاسف مقاطع والله يعني تعلم انها مخالفه للشريعه في طريقه التعامل مع الحيوانات عند نحرها ونحو ذلك واحيانا تنحر بغير الطريقه الشرعيه فالانسان ينتبه لمثل هذا حرم النبي حرم الله تعالى دم الحيوان أن يشرب كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كيف حرم الدم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن إذا جاع أحدهم وما عندها أكل يأتي إلى رجل البعير أو يده ويجرح فينطلق الدم فيضع فمه عليه مصهو حتى يشرب الدم ويروى ويقول بعض الصحابة أسلمت في المدينة ثم مضيت إلى قومي ليدعوهم إلى الإسلام قال فلما جئت إليهم وإذا إناء فيه دم وضعوه عشاهم وقالوا هلما إلى الطعام يقولون له وهم يأكلونه بأصابيعهم الدم وكانوا يستسيغون هذا يعني ولا نحن اليوم يعني بمجرد تخيل هذا تجد أنك لا تقبله نفسك فما بارك باللي قدامك؟ قالوا هلما إلى الطعام فقال إن الذي جئتكم من عنده يحرم هذا ما يجوز اللي تفعلون إن الذي جئتكم من عنده يحرم هذا فكانوا في الجهل يشربون الدم وحرمه النبي صلى الله عليه وحرمه الله تعالى عليه أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله بن جبرين في درسه يوما سئل عن شرب الدم للحيوانات وقيل له ان بعض انواع الدواء تؤخذ من دم الحيوان وقالوا له إن يقال ان معالجه الربو تكون بشرب دم إيش؟ ما سمعتوها دم الضب فهل يجوز ذلك فقال الشيخ إذا كان يعني لابد إذا ثبت طبيا أو بالتجربة أن هذا مصاب بالرب وشربه طاب وهذا مصاب بالرب وشربه طاب فيجوز شرب دمه لكن لا يكون الدم المسفوح يعني ما هو لما يأخذ الضب بسم الله الله وينحرع عند الرقبة وينطلق الدم هذا ما يجوز بالإجماع لا من الضب ولا من غيره من الدواب المأكولة يعني لكن إذا سكن الدم وبعدين قطعت وبقى في العروق شيء ممكن تأخذ اليد تأخذ الرجل تأخذ ويعصرها وكذا ويحركها حتى يتساقط الدم في له أو في فنجان أو كذا ويشرب ما يموت الضب المهم اذا تعور قبتك خلاص <تصفيق> العم يقول بيبطي ما مات الضب والمقصود أنه إذا كان للعلاج ولذلك الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد موتها جائز أن لما تنحر الذبيحة وبعدين يحطون المفطح في القدر احيانا تشوف دم طالع فوق يتسرب من شرايينه هذا جائز الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد ذبحها. أما إذا كانت إذا كانت دم المسفوح والذي لا يجوز. وعموما أيها الاخوه ترى المسألة أحيانا تخيلات. عندي واحد من زملائي في الجامعة من أهل الشمال وشمال المملكة يقول كانوا قديما عندنا يعتقدون الشيبان والالعجائز أنه إذا عضك كلب مسعور أنك تصير مسعور مثله وأنه لا يشفيك إلا إذا شربت دم كذا وذكر إحدى القبائل المشهورة انك تشرب دم رجل من هذه القبيلة يقول ما يجوز تشرب دم إنسان تذبح الرجال عشان تشرب دمه يقول فأنا كنت صغير ما أفهم هالأشياء يتكلم عن شيء قبل أربعين سنة خمسين سنة يعني يقول فجدتي استيقظت يوم وفيها جرح في رجلها يمكن هالجرح من امس الليل وما انتبهت او شيء قالت عضني كلب مسعور وانا نايمه قلنا يا جده ما هو واضح ما هو ما هي كلب انا بيعض الكلب وانت نايمه ما تصحين وش هالنوم هذا قالت لا قال عضني كلب مسعور وتقوم تنبح يا جده اذكريه يلا قالت خلاص انا مسعوره وقامت تنبح عليهم يقول والله اني اسمعها تنبح وانا ذكري ايام عمري 4 سنين وخمس سنين وجدتي تنبح في البيت وتقول بعضكم باكلكم والاخر ولا جيبولي دم كذا دم وذكرت قبيله من القبائل يقولوا وتورطنا بها شو, شو تعالج ذا العجوز واظنها مايب جدتها ضارنها جده ابيه اظنها جده ابيه كبيره في السن يعني اي عم يتشائمون. صدقت يقول العم كانوا سابقا يتشائمون إذا عظك كلب قالوا مسعور يقول المهم هذه جدة أبي يقول المهم تورط بها جدي وتورط بها أبوي هل العجوز اللي قلبت تنابح في البيت يقول وقال قال لها أبوي او جدي او كذا قال خلاص أنا بجيب لك دم كذا أبشر روح الواحد منهم بخلي يجرح اصبعه ويعصر لي دم واجيبه لك قالت واو واو تتنبح ما تقدر ترد عليه إلا بالنباح يقول والله يروح الرجال عند قصاب وراح بعد الفجر وقال لها عندك ذبيحة وكذابحة قال نعم قال جل بس أنا معي بيالة دخلني بس عند ال ال ال ال الذبيحة معلقه يقول والله يجي ويحط البيالة ويعصر هالشريان وهالشريان لين جمع لها شوية دم ويرجع لها قال يا جده وقالت هو هو يعني وش عندك قال لها هذا واحد من هذه قبيله كذا يا الله طاع الله يهديه يعطيني هذا والله اني عصرت اصابعها لين عجزت يا الله شريتها بفلوس وتاخذه وتشربه ثم ذهب ما بها قامت تعامل عادي وتتقهوى معهم وتسولف وتصلي الضحى شفيت طبعا طبعا في الحقيقه هي ما شفيت بشربها الدم إنما المسألة عندها تخيل فقط وهم إيه وهمت توهمت إن دواي فيها الدم هذا فترى كذلك لما يقال مثلا إيه ضنة عم ندوها فيه فكثير من هذه الأمور لما يقول لك والله يشرب دم ضب ولا يشرب دم كذا أو, أو ما شابه ذلك لابد أن يثبت إما بالتجربة أو يثبت طبيا يجيك الطبيب ويحللت في المختبر ويقول لك نعم هذا فيه مواد كذا وكذا تساعد في كذا في الشفاء أما مسألة بس تخيلات الواحد يقول إذا شرب دم ولا شرب كذا شفي هذه تخيلات لا يلتفت اليها هذا من الأحكام الشرعية المتعلقة في الدم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حتى في ركوب الإبل يقول عليه الصلاة والسلام إذا سافرتم في الخصر يعني إذا كانت الأرض والمطر نازل ومريئة في وكذا فأعطوا الإبلة حظها من الأرض البعير يمشي ويشوفها الخبار وده يرعى فأنت لا تشد على البعير تظلك ماشي ماشي طيب هلوه مشاعر يشوفها الخضار ويشتهي الطعام والمرعى أعطوها حظها وقفوا كل شوي خلوها ترعى تشبع وإذا سافرتم في السنة السنة يعني في الجد إذا سافرتم في الجد يعني في السنة فأسرعوا عليها السير لأنها تبغى تقطع المسافة حتى تقف في مكان وتأكل فهذا أيضا من ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل, في التعامل معها لا يجوز إذاء الحيوانات ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توسم في وجوهها الوسم تعرفون الوسم أكيد هو علامه توضع على البعير ليعرف يصير واحد عنده عشر من العشرين ثلاثين مئة أو قبيلة معينة حتى إذا البعير اختلط بغيره أعرف هذا بعير أي بالحديد ويسمونه يحطون وسم معين على ما هو ولا, ولا شيء يعرفون هذا وسم ألف لان أي أحسنت العم يقول كل قبيلة لها وسم معروف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه شوف احترام حتى احترام الادابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الوسم في الوجه وكان السلف رحمهم الله تعالى يراعون مثل هذه المشاعر ابن القيم رحمه الله ذكر عن جمع من السلف أنهم كانوا إذا جلسوا للطعام ورأوا هرة تحد النظر إليهم تنظر إليهم أنهم كانوا يلقون إليها شيئا ويقولون إن لها عين ما قد تصيب بالعين فعلا الناس قاعدين ياكلون وشي ينظر اليهم وهو جائع اشد الجوع ما يضرك انك تاخذ ولو من بقايا طعامك وتعطيه له تعطيه بأسلوب مناسب لانه هيدا اذا رميته في التراب يمكن ما يقدر ياكله لكن يعطى بشكل مناسب يستطيع ان ياكله به هذا ايضا مما يتعلق بالتعامل التعامل معها هناك عدد من المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المتصلة بقصص عن الحيوانات من ذلك الحديث الذي في مسلم عن المقداد رضي الله تعالى عنه يقول رضي الله تعالى عنه جئت المدينة أنا وصاحبان لي فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد ما في أحد ضيفنا يعني قال فضله يعني عشى وبيت عندي وكذا وكان في السابق لا يوجد أماكن للناس يأون إليها يعني شقق أو فنادق أو ما شابه ذلك فليقول ما آوان أحد فجئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسكننا في بيت هذا البيت فيه ثلاث عنزات قال يا مقدات احلبها كل يوم واشرب أنت وصاحبك واجعل لي قسما احفظ لي قسم أجي وأشرب أنا في الليل عشاي يعني يقول فكنت في كل ليلة أحلبها وأقسمها أربعة أقسام أشرب أنا وصاحبي ثلاثة أقسام ويبقى قسم أغطيه إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكشفه ويشرب يعني يقول فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي تأخر وضعت رأسي على وسادتي لأنام وأنا قد شربت قسمي وصاحبي قد شرب يقول فلما تأخر صلى الله عليه وسلم قلت في نفسي لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد اتى بعض الأنصار فتعشى فهو ما يحتاج هذا القسم اللي باقي يمكن نتعشى فقلت لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع ولا يجد يعني لبنا يشربه لا والله يقول فجلست قليلا ثم قلت ما هو تعشى أكيد ما تأخر لهم تعشى فلم تزل بنفسي حتى قمت إلى الإناء وكشفت غطاءه وشربت اللبن اللي هو قسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما استقار في بطني حضرني ما قرب وما بعد ندم وقلت الآن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع ثم لا يجد اللبن فيدعو على من شربه أنا وشل خلاني أشرب يقول فذهبت وضعت رأسي على وسادتي وأنا خايف وغطيت الإناء يقول فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا دخل يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم يعني لا يزعج اللي ويسمع من كان مستيقظا حتى يرد السلام يعني كان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم اللهم صل وسلم على رسول الله يقول فسلم وجعلت انظر اليه بعيني في هذا الظلام والبيت صغير اصلا يعني يقول فتوجه إلى اللبن فعلمت انه جائع قولنا بيشرب هل لبني يروح بيته يعني ماهي هو حاط هل عنزات له يعني يشرب هو أهله بس الآن كثر خيره اللي أكرمكم وحطكم في هالمكان يقول فلما كشف الغطاء في الظلام وأخذ الإناء ورفعه لم يجد فيه شيئا مخلص وهو كل ليلة يلقى فيه فوضعه ثم رفع يده يدعو يقول فقلت في نفسي الآن يدعو على من شريبه يدعو على من شريبه يقول وإذا به صلى الله عليه يقول اللهم أطعم من أطعمني وسك من سقاني يا رب اللي بيطعمني أو يسقيني أطعمه وسكه اللهم أطعم من أطعمني وسك من سقاني المقداد من شدة حرصه على أن يصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قفز من مكانه يدري ما في حليب ويأخذ السكين ويتوجه للعنزات بيذبح وحده ويطبخ في هالليل وهي ليست له اصلا لكن من شده حماسها تصيبه الدعوه يقول فجعلت ألمسها لانظر ايها أثمن قبل لا ينحر يقول فلمست الأولى ولمست جوانبها فمرت يدي على برعها تحت وإذا هي حافل يعني مليء الضرع باللبن لا يمكن أنها يجتمع اللبن ونتوني حالبها يقول فعجبت وجئت للثانية ولمس ضرعها إلا مليان لبن والثالثة إلا مليان لبن اي والله يقول فمضيت إلى إناء كبير والله ما كنا نظن أن نستطيع أن نملاه إناء كبير لا يمكن يمتلئ يقول فحلبت من الأولى وحلبت من الثانية وحلبت من الثالثة ثم جئت باللبن إلى رسول الله عليه الصلاة والله وحطيته قدامه فلما رأى اللبن كثيرا تعجب قال يا مقداد أما شربتم لبنكم الليلة خريب يعني كذا كيف اجتمع قلت اشرب يا رسول الله قال ما الخبر قلت اشرب ثم الخبر قال ما الخبر؟ يعني جاوبني من وين كيف هل بلنتوا ما ما شربت ما حلبتها اصلا قبل يعني قلت اشرب ثم الخبر يقول فشرب صلى الله عليه وسلم ثم أعطاني إياه هو حتى عليه الصلاه ما هو بشرب كله يبقي لي يبقي لي ولصاحبي قلت اشرب قال ما الخبر قلت اشرب ثم الخبر يقول فشرب مرة أخرى. ثم ناولني اياه قلت اشرب يا رسول الله قال ما الخبر ليش يعني تلزم علي طيب ما هم في ناس ش... قلت اشرب ثم الخبر قال فشرب حتى روي ثم اعطاني اياه فشربت الباقي ثم وضعت الاناء وضحكت وضحكت حتى وقعت لقفاي شده الضحك طاح على ظهره فقال عليه الصلاة والسلام إحدى سوآتك يا مقداد يعني هذا مقلب من مقالبك إحدى سوآتك يا مقداد ما الخبر قال فقصصت عليه الخبر يا رسول الله أنا حلبت لكن <تصفيق> هذا الحليب شربت القسم الخاص بك وبعدين ظنيت أنك ذهبت إلى واحد من الأنصار وأنك تعشيت عندهم لكن لما جئت يا رسول الله وإذا أنا تورط وقمت والله بانحر لك وحده من ال الـ الـ يعني هالدواب لكن يسر الله صارت كلها مليانة غريب أنا مستغرب كيف اجتمع مع الحليب فقال عليه الصلاة والسلام هذه بركة هذه بركة من الله هذا لبن مبارك يعني هذه بركة من الله أفلا كنت أخبرتني إليك أخبرتني قبل لا نشربه حتى نوقظ صاحبيك اشربون معنا من هالبركة حتى اوقظ صاحبيك قلت يا رسول الله والله ما علي اذا اصابتني البركه واصابتك من فاتت بعد ذلك من الناس اهم شيء اني انا شربت من بركه وانت شربت وصاحبي خلم على على جنبه هذا مما ذكره اهل العلم يعني فيما يتعلق ب حقوق ما امر الله تعالى به من هذه الحيوانات والتعامل معها ونحذر كسر الله تعالى أن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 وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تؤمننا في ديارنا اللهم احفظ المملكة وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار شر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة واحفظ جميع بلدان المسلمين من كل سوء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وإنا نسألك أن توفق ولاة أمرنا قادم الحرمين الشريفين ولي عهده الى ما تحبه وترضى من الأقوال والافعال الظاهره والباطنه يا ذا الجلال والاكرام اللهم انفع بهم العباده والبلاد واجعلهم رحمة على رعاياهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم واشملنا برحمتك ومغفرتك واحسانك وفضلك اللهم احسن نياتنا وذرياتنا اللهم اجعل اولادنا لنا قرة اعين اللهم اجعلهم لنا قره اعين اللهم احفظهم من صحبه الاشرار اللهم احفظهم من التدخين ومن المخدرات ومن جميع الاشرار والافات يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين